مهطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأسئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا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 وسكنتم في مساك من الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بكم وتبين لكم كيف فعلنا بكم وضربنا لكم الأمثال.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 شاء وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس هذا بلاغ لل ناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد هو اله واحد وليتذكر اول الالباب